<تصفيق> وموسلاه سليم the على من جرح سليم على من كنّه وما ترى شرعة على من يعلم إبراهيم عندي عود إلى مشروعي سيره سليم سورة أنزلها وخرجنا ونرجعها كدينيات الأرض وترى ربك هذا سورة أنزلها على من جل من وخرجها أحكام أخبر الله فيها حكاد. أذنا وحمل ذب وحمل ووو نزلنا فيها آيات من عن آيات واضحة. تعم ال على فتنة ونعلم إذا كملوها. الزارين والذين يزور كل واحد منهم أتلجح. هذا أول. تجربة أخرى. على أو جبهة أخرى. ناس من كل واحد منهم ياتي. هذا الجانب هذا. أجاني تقول قد ما زاني حال الثاني لأن هاي اللي بتتعقد وته تقولي كل واحد منهم من عند ولا أخذ كل ما أخذ دين الله لا يصح ما يشتبهون جد يعني يعني ما لا يتجاوز الجد لا يتجاوز نبغى يجلس في المجال لأنها ما لا يحصل لا ثلاث جنس مو مو ألم إنهم إنهم تمت من نبي الله وملائكته لا يصححون ما لا يصححون كل يوم يجي للبيت وليس في بعضها منهم طائفة في منهم يحرسون لا دماغه يجلس باله مكاني لهم فسجد وراء لا والله في الساحة والناس يحرسون يفهمون هذا لجرافتي ها اه هذا انا مشنا وعده مؤلف له له له له يجوف ولا هذه القبض في معظم الناس يعني لكنك تتعامل مع هذه الاخوه بس بلما بحكم لما, بقول لما هو لأ ما مصابيح ممكن يحترمون هذا المكان ممكن يحترمون هذا المكان ممكن يحترمون هذا المكان هو يحترمون هذا المكان ممكن يحترمون هذا المكان من يحترمون هذا المكان ممكن يحترمون هذا المكان ممكن هذا المكان ممكن يحترمون هذا المكان ممكن يحترمون هذا المكان ممكن يحترمون هذا المكان ممكن يحترمون هذا المكان ممكن يحترمون هذا المكان ممكن يحترمون هذا لو ما جلبوه لو روحنا قتلو طينه قال الله حفره والله هذا بيتهم الله ما يدق ما يدقه يحلون بالشقة قال خذوا العشر العشر لا في إلا شيء لا توارض الزارين يتشحوا إلى الآن مثل أمسيهم والزانيين يتشحوا إلى الآن أمي وحد مطاعي حال أمي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 واجب على الواجب أمر المسلمين أنهم يزورونه فعندنا فثمانين ولا تقول لهم شهرين سنة بل خلاص وعدهم يقولوا الشتاء. ما ما عندهم أجيب كذا عبيدة مؤمنة عبيدة. ولا تعرف. أتكلم وأتكلم ما فات. ثم أسمع أفاد الذين ذلك الأصلحون من الله أجل أجل لا زني ولا زني عبد الصبحي لا إما تطيب أكثر وإما ما ما نزل على على ما كذا جوايبي يعني الزملاء من الرجال يعني إذا إذا راح راح توبة ما الله أنا أنا أقولهم كل ما عاد توبة يجرب قال خلاص سنة بعد سنة مش عاد وش حلو أبادس لا زناهم زوجه يعني بيجي ذهاب أول يوم بيجي ذهاب ثاني يوم أمير المؤمنين رجيم مارح جلده أول يوم كمانinja له وثانيا رجيمه كار كار كار وثاني كار كار كار وثاني كار كار قال الذين سافرهم أربعة قبائل مستقلة، ولا الذين يمون أزواجهم، قال زوجتهم لا، ولن يكون لهم شهادة أهل أمدن ولا منهم رحش كل، نقول لا شيء، فشهادة أحدهم أربع شهادات من الله إنه لم يصدق، قالوا إن الإعلام وولي المسلمين يطرح لهم الزانية والزانية ولا ويحشش اللي في جمعنا، أقام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 فشهادة واحد أربع شهادات الله إنها من الصادق أجمعنا جميعا ما وقع إيش أنا يقول جميعا أشهد الله صادق مرات الله ولا الله علي علي مسلم هذا أشهد الله إذا من على الله علي مسلم أنت بس. أنت على الخامس باقي على انا الله هاي عملت اسلامي اجاز مقاليد يعني توقف شغله راح بسم الله الله ولا متاع الحمد لله والله يرحم سيدنا لا احنا ولا متاعنا بسم الله الرحمن الرحيم لا يعني بلا انا جكنده الله لعنتها مو هذا مقلب يا محمد خسران من عنها الله الله عليكم ورحمه وانطهره بالحق نعم لو ربنا رحمته لانه يجد عليكم لكن حفظ عليكم ورحمه لاكم لم الا نتبت خبر بين زوجين في هذه الامور من بعد لا. ولا يعجب ما didn't know, لا wants to sell God too he wants to tell God's God not to fill with them to their死 what we i'll ask first the question popped is the 사실 of God not that I'm forgiven not a question after all I هذا إذا بقاعد عمرو بن الوليد ما يسقونه يقول هذا ليهم ولا هذا ليهم فراحوا ما ما عاهن شيء يتوهس ما بلحين له أنا أريد حاكم ودي مثلا ما بعض ولا يجي هم هم هنا عشان هلاك لا ما طلبي عنده حفل إحنا يتعالون ولا نعم ولا نبي يتعالون اليوم ما فعلت تاني له ولا من الرمي مرمي لا لا بس في كبر ولا شيء لا هي يقارن بي والله ما هي هذا اذا هذا هذا هذا فجاء جامع الله هذا هذا شكله قال سبحان الله والله هذا اعتقد انه ولكن هذا هو حديث صحيح الحدود بشبهات ولكن بشبهات المرحله هي العامله هي العامله هي العامله هي العامله هي العامله هي العامله هي العامله هي العامله هي العامله هي العامله هي من هي العامله هي العامله هي العامله هي العامله هي العامله هي العامله هي العامله أي شبه؟ أي شبه؟ هذا إنه عندما يجعوه يفكر أكثر منهم هم لا تكسبون شبه وعند الله وفين الله لكل منهم مخصص بنيا والذي تقول الله صلى الله عليه وسلم وعاشها ماء وعاشها الأول في قربة بيجيه جافة بيجيه حنا والله لذي ما نحن ما واحد من من لها لم عرف عايشة، جاء أنا خرجت هو واحد وشا كمان والله والله اول ما احنا في حضاره بعد ايش ترى شباب والله قال لي شوف والله والله ما هذا هذا ثم الناس اللي يشتري يعني يشوفه سمعاً، لكن الناس العاجز بمنها، لأن رأيي واضح يعني يعني يتشي يشوفها عند العرب العاملين، صعبة، تجلي صعبة، تجلي العاجز حتى على عروض يأكلها، شو اللي هو قال الله اني نجاءه من ما يرونني يعني عندهم قال ما لكل من والذي تولى تراه منهم الله عظيم يعني كثير من الذي هو علم وهو حتى الله من الكبير والله قال لي كان مبالع الحساب الثابت ومصطح مصطح وغلاء اللي بحر وحمل هدو الجعش بذول يطارحها في البيض هذول يحمل ينشروا الحبق ويجيدوا فالدالي مهندل هنا في حد البيض جاهدهم عبدالرحمن الرحمن الرحيم ماذا على نوجه، على دالي في عدم الجاهد يدو يعععني الناس كده وصار يعتادوا ويعععني الناس واحضار المدينة حصل من زمان شاعر البصر الله مايا حسن بذلك هذا لا تلوشي. لا يا عم دي احكام الله ما عاد حد لانه النبي لا كذلك جهنا وجهنا زيادة احكام اهو ذو الاهل ببراءته لا بقى نراها عايشه انها بقى راها عايشه وقوله سبحانه علمه بالعاشه ان يعني نتوقع ان كلها يعني بدي فائدة لي كلها الله يريد انه يريد نبيها صاهم في هذا اللي هو لا هذا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 ثم فردين أحمد حافظ هذا صحيح ما أستطيع أن أقول إذا شن أحد فس يقول يقول لا يقول لا على هذا حد هذا خير لو نادى عليه تأضعة لا, لا لا له ليش ما ادعي عليه بربع اشهد انت لا ما ادعي عليه بربع اشهد فايه الذي ادعي اشهد لا الله مجادبا ان بده نقصان في بربع اشهد لا حول الله الله ما هي لا لا الله ورحمة ورحمة. كما في لا رفعت الله عليه رحمة ورحمة ولا أقبل. لم يستقم شيئا فيها عدد معدود. لا رفعت الله عليه رحمة ولا ما أخذ هدئ ب... بهذا جريمة حب الاستدعاء الحاضر فيه وصدقه وحجابه جامد. قال الله رحمه على الله إن الله يحفظ على أمره لمن يستحق إنها جريمة أمر عليها هذا الكرت اجى انا راح اروح اطلع من هنا انتم هيّنا النفس لا لا تقولون هيّنا عند عندكم من حرف ما هو لكن عند الله ما عود هو نفس الإنسان هيّن الإنسان هيّن لحن على استله على استله بذو رود شيء له عرض ما هو عرض واحد من ما لا والله انت بتجيبني انا عارفه ولما جه هذاك اللي انا حكمنا بقى كانوا كنا بنعملهم وكننا بنعاقبهم صح ليه بقول قال ان هم مش صادقين معايا ده السبب كله فده لا ما بيعملش عشان دي خطا عندنا انا بقدر اسال روما حين انتم اوتما ان تكلم بالله سبحانه هذا الرسول اقبل جاءهم هو في تبور قال قلنا اننا نعلم بان تكلم هذا هذا السلام عظيم لا يتجبر ملك يعني تحدد ما باري <تصفيق> بار. نفسه هذا ما ما يعني تحدد على أزواج يعيزكم الله أن تعودوني فيها أعودوني أن كنتم مؤمنين يا اللهني. الله الله يعيزكم العسلين وثاني مقر فهذا كذب هذا على ذلك المؤمنين كنتم مؤمنين إذا كنتم أعمنوا بالله سأترك رجل فاحد كذب أنكم ثاني مقر يعيزكم هذه المعنى منها أقول أهي أعبكم الله يعني أنا دكتور يعني نعطل دكتور كل الصيدلية. وين نوافرهم الأداء؟ والله عليهم حظي. يعني ب ب ماذا أتكلم؟ والله عليهم حظي. معلق ما ما يشكو هاه؟ على أي على هذا على زيادة على ما ان إن الذين يخضعون عن تشييعات عجفة الذين أمر الله عليهم الدنيا والله على همهم. لأن لهم على بعض من الله في الدنيا فراغه، في الآخرة الله قد هذه ما الحق اسمع اي خبر اي خبر عني في التخليف مانك صح؟ نعم تنجس في الامن فاحل عندي شيء و اسمعي إشعارات معوها معوها عمر بس مثلا لن احنا قينا جاغر ناحا يقول اقا ومسمع سيديك حديث عندي الناجيزة اقلت مدفع ماذا عندك يعني قلت قدي تقرأ مني لهم البي رفعو وكنت رفع بعد الحد ايه ما هو أنت تعرفني والله الله على طماعنا أن الله أرضي أن يهدي عزك لا والله بنك الله كنا قلنا أحسن من ذللكم وعافكم وعافكم ويا العزيز خلاص يا المولدين أن الله في الشيطان يعني نحن لا نصدق وسال في الشيطان ولا ولا السجدة على الشياطين ما وسائلهم ولا شياطين العزة ولا في جد الكلام ربنا يقول هذا فجأة ما نكتب على هذا المكان على هذا المكان مع مرور الوقت ووو وسجد آدم الله الذي أجبنا عليها لا لا من الإله الشيطان هل يمكنك ان تكون مسلما كنت تتعلم ان لا مسلما كنت تتعلم ان تكون مسلما كنت تتعلم ان تكون مسلما كنت تتعلم ان تكون مسلما كنت تتعلم ان تكون مسلما كنت ان تكون مسلما كنت تتعلم ان تكون مسلما كنت تتعلم ان تكون مسلما كنت تتعلم ان تكون مسلما كنت تتعلم ان تكون مسلما كنت تتعلم ان تكون مسلما كنت ما من حدثا منهم رئيس الاول في من يشاء ما اهتدينا لولا ان الله حسننا بالنبي والله ما اهتدينا الى رجل ولا معرفنا طريق الخلق ولا اجتنابنا طريق الشرع لولا ان الله حسننا بالنبي اذا كانت عالما وادابه وعدمنا بالاداب ما اهتدينا لمعرفه خصائص من غلطها ثم ما من عليه والله وحده يعلم والله تعالى انه خبركم مستعد ان يريد <الله فقت> اربع <الهرقية> <تصفيق> <تصفيق> في اليوم هذه سبعه لا بقول اقول لكم اوراكي ها ماشي ادلا فالذيه اوكي ايوه اذا كلمه ايش الله بيتكفي دخلوا في الله بعث النبي من لكي يا نبي من ألحاب، من الجهة، من إخلقنا من الله إلى النور والذي العظيم الإنميين وصلنهم مثل عليه الآية فيه الذكي وعليهم السابق فلله ما بيث أنه ذكنا لأن الله هتانا وحبنا نبيه وواصلنا لأن الله كان يذكيه يهذبنا نشي ألا بترجع الإنسان والرصول وصول. أين يالنشيه قال انا كنت بقول لما ساعطي له في البولنج يعني ما انا مش اديله لا بعد ما قال والله انا بنحلها ولا دي كلامه قال هو زي وهم قاعدين بعد المصلح وبعض الافكار هذا يعني قال من قالوا مش على الله لا تقول غلط يعني هو هنا ولا لم يكن لانه لا يمكن ان يكون لدينا مساعده ويقول ان هذا هو السحر هو ان هذا هو السحر هو ان هذا هو السحر هو ان هذا هو السحر هو ان هذا هو النبي ان هذا هو السحر هو الله هذا هو السحر هو ان هذا هو السحر هو ان هذا هو السحر ما ان كلهم مش احمال المدينه احمال المدينه من هذه مباشره من هذه الاحسن ومنها كذلك قالوا اداره كذلك ان انتظروا السر انها العالم لا خوفك حدث احدها بالمستحيل علماء ومعنى يعني عبد لكن الله لكن ومن هذه انظر سمعهم أتجارة سليمة ما نبي نفعلهم كلهم ما عارم جماعة من هذه من هذه ولا محمد ولا أحد هذا هاجروا كل عن هذه بجنسي وراحوا مدينون على محمد ويش لا يسكن ولا جماعة بل احنا بالأهل مدينين آهوا آهوا المهاجرين ونصروهم دافع عليهم من هذه ما نحن أشدنا خير نعيش لا أثمان قالوا إن حبيبهم ولا ببرنا ولا وهم استودعوا على النبي وقالوا انهم عاشوا النبي وعائشه وجعل الله الا الله لهم جاء عن والله لا فجود. ان الذين آمنوا بحسنات القائلات المؤمنين يعنون في الدنيا والله روعهم الله روعهم يجعل الله تجيء بحسنات يعني العفيفات أو القائلات يعنونها جزءاً من القائلات الشيء المؤمنات إنك أعلم الله رسوله هنا يقولونهم في الدنيا <سؤال> والأخرة عليهم نواح وأنا في الدنيا والأخرة من أخذ منهم وجبتهم كحنة في الدنيا والأخرة ولا أحد من عادني الله الله في كل مجتمع يوم تشتغل عليه من أجله يوم ما يجي يوم ما يضرب الناس عليهم يوم الجلالة يشتغل إذا أكلوا يأكل عنده تاجر ثم هذه ما أدري إيش لا تتكلم عنها يجاذيش الشاهد نطلع مع مهناك بعد عديش هذا شاهد بروتيش على نفسه صورة صورة وجا عالعلم أن الصورة الصورة هي اللي تطلع يوم الذي يخفيهم الله دون أحد الله ما يخفيهم يجاه أحد ما هو بعلم الذي على من المسلمين ويعلمون الله هو حق وهم الله nou, hij heeft geen werk meer. Hij wil niet meer werken. Hij wil niet meer werken. Hij wil niet meer werken. Hij wil niet meer is niet meer werken. Hij wil wil niet meer وان دارين جناحه قدامني ما ما والله ما جاء ما ترى ان وعد حق وان كان الجد وعدك يعني الان ال... هم... خلينا على الخطيب فالمفروض ان الخطيب مو 재미هم الحديثون بحديث على كتاب الخريف الخليس واحدة午 الحديثون توحد اعتبار في انا ستجاه Han ف PRESIDENT YALWA KSIEl genau Sem$tik Yislealti false and Messenger�� Mill épfor LOL returned after scripture by vorweb funnel. Datva bok Estaba音100 BDR Deesijay Cisilatara Al-Qura Permain Fu seen by Allah nuovel أولئك مبرعون من ما يقولون الطيبون مبرعون من ما يقولون المناسين ما رموهم تهل المناسين لا يعني لا، لا، القديثات لا تحرقوا ما ينبغي أشكر إلا الخبيثين لا نقول إن إبن يدر كلمها هذا الطيبين عن السنه الهلال صلى الله عليه وسلم مع الحديث نعم بده حديث فتشكيله في تكثيفات الدراسه ولا دي ما لا عاد على كلمه مثل كلمه المحارب نتكلم اكثر كلمات قليله ها تعرفون ما قال سيدنا النبي على الانسان الحبيب يعني ما أخضى... هم احد لا هذه فكره غير ما لا ما هو سكها ولا ولا أحد عارف يتكلم فيه ولذلك هو ورث الحديث مثلاً من الله أو من آخر فلا يتكلم ورث الحديث ومن ورث ورث الحديث فلا فلا لا نسي الحديث فهو ورث الحديث لا لا نسي أحد كلامه يعني هنا يسجد يعني, يعني أولا ما يتكلم بخير ما هو كذب ما هو لا لا لا لا ينبغي أن تقول ما هو كذب لا تقول ما هو لا رأنا من الرجل كلمة يا حبي، الجوع هو حبي ولا شيء، الجوع من المكان ده حبي. ما ما هو ما هو يعني ما هو ما هو عنده يا داني. هذي حالنا ولا لا. آه. لا اتلامع طول حتى على وهنا شرع الله سبحانه وتعالى في ست منافذ كتلة وداخلها مخز لا حسنا بستة أبرار شيء لا لحد ثقيل في البيت حتى السعي لسلم على إياها ماشي ماشي السعي السعي شوف المربع هذا فما بحبه ما سلموا على إياها يعني مش اللي يدخل عليه لا ما حابه لا ما طعمه يدخل لك ما أقول الله الله. هو يستعين في يد رأنه بعذاب لا بحاجة ان الوداع. لا يذكر محل ذي. وهذا معلوم. ما نسكن سبعين. راحنا بعجل بسلمه والسلام هو السلم. ليش على النبي؟ ليش على النبي؟ إذا وجدوا ما بحاجة يدروه ان في بيتنا. وإذا استعذ الله. على أقولهم عليهم الله يحول شيء لنا. الله حنا بس بدها نتجنبنا يعني كل واحد من فديت الله معهم. ووو بعض الشي هذا من يشتهر. كلها ثمن. كلها سكتها. كلها ثمن. حبيب. عليها ستحفر أيتها. حتى لا ما يأذن في الحوض، وإن جيهم جي رفض يدخل، هو أرجع أحد لا أدري، لا أدري منهم لا أحد، والله ما كل أحد راعم، يا رب ليش عليهم أنهم أنتم كلهم من غير مسلمين، إن الله رضي الله لا ما في البيوت ما هي ما هي عوارض، إذا ما هي الكيالات، من الحلاط، ما أنا ما ماذا كونستركت لا لما فيها اللي جه مستعدين للقاص الا طبعا تحدم من الخناج ومراعي اشجار في الجو السعودي على ما ما هذه المشكله هذه ما جو عام يعني انا فيها يا مش اكثر من هذا خص طبعا من هذا ولا شنو في <تضرق> يعني ما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 ما العمل؟ ما الأخ الأخ الحين يجي في عادي. بدي ما أقول لهم أو نقول لهم. لا يعني عليهم يستأنس يعني يجيلين جدًا. أنا إذا رحنا أخطاء ولا. يعني بيستخرج الواحد مثلًا. يجاهو يدخل بعيد كذا بيخرج ويروح. ما لا لا ومن خطأ ما لا. أبو جاليس. لا هو جاليس. بدي ما ما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 الأشياء دي ولا امر أمر أمر. يعني إيش لكن يعني دعم الأفساد. <تصفيق> يعني يقضوها عن النساء سالم حاشنا نوعها. يهم ليه؟ ما تعرفين قبض مصر؟ لأننا جبنا أول هنده. ويجي على سالم حاشنا يرجع ما يبغى ورجع ما يحبه. ما يطلع غير محبوس. قطع مسورة عليه يعني لا. لا نقول له هكذا ما هو من ما هو هذا؟ لا هو الله يهم، هم ذلك عند إن الله عبد من الناس نعوذ، وقول المؤمنين يقولون من أصحابه إلا خبر خروجهن، وقول الناس ما خبر أصحابه إلا خبر ويحفظ أبيات، ولا خبر خروجهن إلا خبرهم من جنة، وليكن جنة الا ما ظهر منها. أنا أشتري لك من ريال، جرّها ريال. إلا ما رح أمنحه من هالنه، لأن أزينها بدها زي أخواتي هالكثير ولا أزينها بزوجة، يعني ما هو القياس. لا فلا ندور هذا ريال. لا لا ندور هذا ريال. لكن ما بشرط إذا حقت بدها كذا دي معها حبر نحن بس نقول لها فوق وبيها نقول لي لا بس ولا واجب عليها إن إن أبلاء خلي تحكيها له وجهها ووو وسليف الطريق وجهه ما الله والله حالي عليها ناصه ترى الله في وجهك يا باسك خليك في صحه و وجهك نحن لا الناس اللي ها كان الناس كل يوم لا ولا ماذا نسوي وش بنفس يوم يوم يسمن اما ما نسوي لا هذا هي ثم أحصل يعني يوم حجهم هذا احد هل ثم أحصل يعني إذا أحصل يعني حصل هذا الحج وش بنفس حصل جملا ما بلى ما بلى يجي هذا الحج وش لا يحبون على إننا نعبيه في السكراماله سهلة ربيه نعبيه من عده مغنين نعبيه في دارين نعبيه بورصام وإنما نعبيه سهلة ربيه النبي يوم حج يوم حج جاء مر مر به مر به أشتلوه أو على ربيهم ما وهي بتعيب القبيحة تلتين <تصفيق> من هنا من واحد جار ولا انبسط من هذا الحديث ولا قاية جارة ورحمة جارة لا حاجة ينشألها من واحد جارة اشألها ما الجارة هو حاجة الضريب ايه نحن نفتر الحالات بيومنا لا نحاش بجارة لأن الجارة لا أقضي ايه مبي سنحن نجرب هذه الحالات لكن لا خلافها في مكان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 ولا يجي نجنة هنا فهو... إلا ما ضرب من أربعين ألف ريال. لا يعني كبر ولا بس. ولا في نجدة كان. هذا جميل عاد هذا. لا، بعضهم بيقولوا هذا جميل لكن النبي قال إنما راح تستوقفها. قال لا لا وعندها إذا ما شجع فمسرمه. قال هذا كشبي. يعني كشبي بيسحب الرجال. كشبي. يعني هي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 ان شاء الله ان على اليلات دي على يعني في اللي تايه خلينا 70 في تشتغل خلوا الشيء اللي تشتغل ايه خلي الدار الطرف الثانيه نقول لهم استق لا والله لا او ابا بنت ولاه راجع او ابا بنت ولاه ابو زوجها ما دام او ابنا احنا بلال بن حمام وشعاره او, أو أبنى أبنى شعر هاب. شعر هاب <تصفيق> <تصفيق> ما قالوا ان سنحا لنا ذوال ابهرهم دعنا يا الله نريد بالغ اجين ان شاء ما ارى والله بنجاج بنجاج السلام عليكم اذا او او ابناء او ابناء يقولين ابناء يقولون لا قال او اخواننا اخوانهم على شطور او ابن او او ان شاء يعني Oma, mijn een is een de أنت تتابعنا غير ان المفسدين رجال أو الطفل أو من الروعة الروعة من شاب قاعد تتابعهم للحظ واحد لطفل لكن يعني ما ما ما ما يعني جناح كل شويه ولد كبار تابعين ما هم الصغار ولا غير غير الاربع ما هو ما هو هذا والله بالجن هذا الربع اشد احماي ما هو هو بعد ان الله وليا لكم ايش قال له طلع يبي تقول والله والله ان الذين بدهم يروحوا على وادي سناد على ان شاء الله في ما لهم لا ها؟ <تصفيق> ما ما غاديش حاجه غادي يعني ان شاء الله غادي نبلوه ولا يريد ابي لهم على ما من ان لا فلا احلم على اللي كاينه بالدلاله ديالنا شنو عاود ديالنا شنو عبد معارض لا جابوا قعد من ذا بيجو كله فتفه بالاضم ولا هذي تعرفها معه بيجو بحوار المفروض هذا كله لا لا محمد من النساء عند النساء حذر الله الله قال أو النساء نزالة نزالت من حازنة عند النساء هن أنا من النساء لا لا تفر المهر حازنة عندها ولا أو النساء يعني النساء قال الله لا والعراهم قال الله الله كله ما عجز جه قالوا يقولون بأبدنه النبي عربي ما شخينا من دينته وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون ما أعرضون بيكم قال أرجعوا الله وتبقوا إله في قبل ما تنزل لكم هذا التعالي لأنك كان على يقول يجبره ويروي ابابته الله يفرج الايام دي يعني قال جمهور العلماء يعني ما عمل جواز اثنين شه ما يعني الحراره احفظ عليك يسموها علل الازياء لكن يقول يعني زوله الايام وشي اجل جهنمي مش يعني بيقول فتقول عليه الله ما بيعرفه الله ما بيعرفه الدنيا وقتي ja, dat maakt de wel. wat zal ik nu de daar komen in dat ik, hoe ga je woedoen? algoritma komt er, hoe ga je woedoen? daar zal je, ja, je woedoen, je gaat het ja niet. nee, daar doen we, daar gaan de het, is het, ولكنك تجاهل مهما كانت تاخذت منك هل تجاهل منك هل تجاهل منك هل تجاهل هو هل تجاهل منك هل تجاهل منك هل تجاهل منك هل تجاهل منك هل تجاهل منك هل وعظم يجيب ويده ما الله الله والله واشعر اني واشعر انكم واشعر ولا يكونوا شيء هم النساء ولا الرجال كلا يعني لا يكونوا من الفرقان او لا لا mij hou ik Ik wil jouw antwoorden. Waarom was je er? Waarom heb je dat niet meer gehad? is het belangrijkste. Waarom heb je dat niet meer gehad? Waarom heb je dat niet meer gehad? Waarom heb je dat niet meer gehad? ودمرها فليس رجل وعاوى عنه فقال بسطحة قال الله ليس سعى في الذين لا يجبون أن حتى يبليها الله مفضل قال الله ليس سعى عندهم فقراء قال ليس سعى يعني يرجموا العبدة الله لا الصون ان الذين فقط وصفه لو استعرض يعني كلها اكثر الصوت ذكرهم في الحياه ياد الله ولدنا يفتحوا الكتاب من عملت ايمان ايمان فسكات بهم ان علمتم فهم صلو واطعمهم من الله هم يا ام ابي لو انا انت ما لها اسئله اذا احد أراد يعني ولكن يجب ان تتعبدوا انكم تكونوا من المسلمين ان تكونوا من المسلمين ان تكونوا من المسلمين ان تكونوا من المسلمين ان تكونوا من المسلمين ان قال من المسلمين ان من المسلمين ان تكونوا من المسلمين ان تكونوا من المسلمين ان تكونوا من المسلمين ان تكونوا من المسلمين ان تكونوا من المسلمين ان تكونوا من المسلمين ان تكونوا من المسلمين ان تكونوا من انها تواصل اذا يغني اشترينا سكنه جيد لم يرته لا لا لا حد من ما اهتمامكم صار اشتراقه هذا اليوم ان عليكم القيام اذا ان جواب ان ان بايلو قال ان نعم انهم على طاقه هذا الكائن يوقف لا هو لا بدنا ما بيقولوا شيء لا يمكن ان يكون هذا المال ما هو مثل ما, ما هو مثل على المال الذي ما ان يكون هذا المال الذي ما ان يكون هذا المال الذي يمكن ان يكون هذا المال الذي يمكن ان ما هذا المال الذي يمكن ان يكون هذا المال الذي يمكن ان يكون هذا هذا إن الحمد انسانة مالخبة الع PAcca الكامل وإنها ذكرت للعشرين بلاluence ولم يكن بسها طريق المصيد يقول tääلا الاتفالي الخوفا ملكم مساعدةительно seeingтя Loch nem' wind하라asa eliminate Titanaya�a bajo Свw receive the glory of the life of the world Aliki Luna39 기� militar es be Indiana памbirds find sub-tale كان يجب إحنا، وبيروح يروح إحنا إحنا نيجي لهم، ييجي رضوان. ملاحظة ها بعض ها بعض ده. ما حصل يروح تقول، ييجي ييجي ها بعض بالبولسية. هاي أطول ها بعض، هاي من أنا أنا وشير وشير من دينا عرف فهم على مو... الموضوع مو... أت... هذا أف... من شغل الاجواء في اجتماع دينا لا يعني لا على جبران ايوه بنضع ما بين وما الله هذا عن الله عماه ده هو ان ده ممكن نتكلم عليه على انه مش عارف والمكرهات بالله المكرهات نصلي بالله عليهم المكرهات على شيوخنا يعني نحن مجانين لا لا يعلمون قتيلنا نجلس هكذا ولا رأي يزوره ولا يبلغه خلنا جا عود بقى يعني لا يرسل هات تزني يعني هم الأفضل رجل إما الأفضل رجل هم أشترى ثلاثة ما أشترى الامم الأمة فراح إن شاء على ما شاء الله وجود على وفودنا أني سطلب السماء والأعمال بالله لا تبروهم أنهم عندي نفيسة بيفو بفتح مع ربنا جل جل بالله لا يروه الله يعني الله واضحة في إشارة مهديكم وما خلفنا الذين خلفهم قبلهم يعني وأمثال جثث من أحفادهم وموعدنا أن لا يكمل موعدهم في الدنيا لأنك إذا تفوهت تذيبك وذيب الله الله النار من الغرور يعبد مع كمان أن دار الصلاة هو غرور حدوده ما بيتسبب الموعود على التقييم هذا المستقيم يجب ان نعمل اكرات يلا اكثروا ما حلو لا حلو لا يعني يعني يعني يعني ما ذلك يا رسول يا رسول الله لا احنا يعني يجونهم ويجونهم ما دامهم يسولفون لا ان الله اللهم نور السماوات والأرض يعني كل حد وجهد بالآيات يعني ووو وضحها وفشحها إذا حد ماشي فوارح يرى الله عز وجل قيام نع نع نعطيه إبرة الله أبينا الله سماوات الأرض في حسن هذا فالقرآن الكريم يهود آياته ورسالاته <تصفيق> <تصفيق> لا لا نبغى يعني جو جو والسلام مقطع ظلمات الجاهل والله وش والكفر الكفر نبغى الله كشع ظلمات الجاهل بنور الإسلام وبالهدى وبرسوله أياك الله أنتينك لبارحة محكم الإسلام محكم ماشي كده لا والله والله ما انا قاعد على ان شاء الله هيقول لنا هيقول لنا ما هو وشكته البنت رقم 2 نور احمد نور برحمه الله قال اثبت نور او علمت ان ما كانوا يعني يعني والله بتقول عندي قاعده القران وعلى يا اخي السلام عليكم لك يا ام زاره تشفيها احب الله تشفيها باذن الله ما مصباح تشفيك قاعد فيها نصبر لا مش حاتطول مصباح المصباح الضغط وبيعمل صداع اي الصلاح الدنيا ولا الصلاح الاخره الدنيا التي كانها فقه الجد اجاد قرانها صافي السماء اذا كنت بتفكر الاعمال يوم المباركه فارادوا ضحكها مثل بالغاز هذا اللي قاعد بيجي هو م... هو هو من, من الشجره انظروا بنت لا سمي الله ولا حاجه يعني انها في مكان في مكان العمل الماعد لا تهدي اشابي انه اديت حاجه بالاشاب وذول شباب لانه يمكن ان يكون لديك مرحله لانه يمكن ان تكون لديك مرحله لانه يمكن ان تكون لديك مرحله لانه يمكن ان تكون لديك مرحله لانه يمكن ان تكون لديك مرحله لديك مرحله لديك مرحله لديك مرحله في مرحله لديك ما لديك مرحله عشان مرحله لا ما هو مرحله لديك مرحله لديك مرحله لديك مرحله لديك مرحله لديك مرحله لديك مرحله لديك مرحله لديك مرحله لديك مرحله لديك محروضات، محروضات، بتل... بالزل... من أ항... لا يتدوى... it, يعني ما في حاجة بهذيال مخربات وعمارات، ليش هم تكثر المخربات وتكثر وتكثر الشياء؟ تمتلكين مينازد الجلي؟ لا هو يسمع، يفعل ما يعني في التخفيات هم، فأني ببينه ما ولا عربي، ونقي من غازي، في التخفيات وش التشي؟ لا، نور عالمي، يعني في goed jeetje dan, zo af en aan zo kan het natuurlijk. Weet je zo, iedereen dan nooit, nooit. Ik Weet je zo, nooit. Goed jeetje dan, nooit. Waar zijn we dan? Jammer, hoor, hadden we dat niet. Hadden we dat niet? Weet je, we zijn nu al aardig.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 الهدف هو أن أمانع من تطلع ما أفعله. مورنا هتلاقي الله مين يعيش؟ الله يبي إنه ما هو مزار يحر. بدي حافظ الله خم غلط آخر والله أنت هاي الناس الله جد بهم أصح. أنا هذيلاها شيء ودي الله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 لا أحد يدخل فيها, فيها ولا ولا يدخل فيها ولا فيها في ولا يفتح فيها, فيه فيها فيها يركض في آل الله رضي يسبح له فيها من كل الناس يسبح فيها لا تقول الرجال ترى دوج عم الصبح والأصالة حلوة اشتد يا طلابي اذا كنتم راغبين في طلب رجال لا طلب رجال في ما كان رجال جاء لا همين قياموا ولا بينهم عند الله انما يشهدون قياموا ولا لله اذا اذا هو صفه محمد ها قصر رجال الله جل يسبحوا لهم أكيها من قطوري ورأسها رجال لكن يتجارك الله أعلى مصرع وإيجاد لها كأن الله الدنيا عن عدى مختلفه الله أعلم وعلى سبيلتهم نور من نور الإيمان لا سمع من أصبعه إلا أنه الله فمسيح لها قصة يا جماعه انا رايكنا هذا يا اخوتي يا اخواني لا قدر الله قولوا الله سبحان الله والله تمام اجى اذا لو اذا ما دخلتوا قولوا يا اللي هموا في معتبر ذلك حالة. كان أرضية مفروغ فيها أي حالة، ولا يمكن ولا يمكن أن يسوي شئ شاء الله. نجوك على حفظ. نجوك ما الله نظرة الله. الله يجيهم الله أحسن ما عمل الله يجيهم الله. عمله. وليدي هموا واتي جدا على الثواب ليك يبغيوا حثا انا على ضمانه و كلها غادي والله غير تشوفوا والله يجيبوا ان شاء الله يا شباب أدد يعملوا في امتحاسقهم في أهل الجهل والطلالتهم أدد يضمنا في هذا الشيطان كانوا أعمالهم أعمالاً مهنة عندما تنقلها لا يفضلون أعمالهم أدد هذه أعمال تبقى مهنة اللهم بعمل كانوا أعمالهم اذا إذا أسترات إبيعاتهم في جارة في جارة في جارة في أحسينهم الضمعان ومعاً حتى إلا جاءهم من الجدار فأستراتهم إشتبت ألخط وفي أهل الحمد نحتاجون زاهم وخلاص ولا عندهم أي نفسي. هم تجدون أعمالهم كمتنفعين، هم يشتريون واتصال. أعمال بجد، الله يعلم ماذا يفعل. شيء مفيد في قوم الصعام. يعني كانوا يعملوا أعمال بجد، وشناهش بجد، وتعطى خير في أعمالهم من جد. حافظ قوم الصعام، وريث وملهف، ويحمل الجاب، ويشرب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 قالوا احمد تبع احمد لكن اذاك ليجعله عادي بيرجع منا انا دحين عامل اعمال خاصه وجعتك وما عرفت وجعتك ما بعرف كيف رجع انا اذا احمد اللي بيجي بيجي وما هو عنده شغله فاضيه شيء هذا اكيد انه نحن الذي رصاصه في, في و... و... و... و... الحضره الشيعه لا بد من المشي فما عندها هذا هو الذي راى عندهم رصاصه حسابا والله يزعم حسابا وما اعمله لا حث الله عليها حتى حامل الشيخ يلقي حسابا وقوله سبحانه عفوا ولا والله يزعم حسابا فالافضل ما في, في هل... دا... اعمال عمله يجي هذا المعلم هذا ماشي، يجي هذا الشيء، قال كلا، مثل في يعني في لا يهاد، هذا، يوقفه في بعضه، في بعض يعني على قليلنا، يعشى موجود، فاضي موجود، من فاضي موجود، عن فاضي موجود، هو في لهونا، انلا هذا اللي نحاول يعني هذا اللي ما نبعث من اعمال اليه و في جهه ما وكان يعني من تقرير و رموزها ما هو هذا عشان ما كيف يكون هذا اعمال الجنين و الجنين يعمل مصاحبه ما هذا متى قال؟ اذا فرمت الله اللي قاعد بصحابه، صوره قالوا إذا اصحاب وما حاجه اذا عملنا هو هذاك، ما في وما يلي لهم اللهم ما نعلم، اذا نعلم الله، في بينا ذا، قالوا والله تطوع المؤمن كيف النور؟ ما عندي الله <سؤال> نعم الله الله الله الله الله نور أنا ونور هو القرآن والهجاء والنبي والداعي ولا عنده ما هو غياب في بيته وبيستمر على هدى بيته ويبصر معناه هو جل عزه يسب الله يقول الله صلح الله نحن في هذا المجد الله محمد فيقول الله عز وجل ما تقول ما تقول ما لكن الله يجعلهم نور ما ما ما استنابوا من ولا رفضوا أصابوا، من أصاب النار، وأحترض الماء لا يقع راحوا، راحوا بين ما هذا، نحن شيء، ما نفعنا، ما نفعت إمامنا يعني، المسافات كأنهنا جعلهم شيء، من النار أعطى الله لهم، هم يمدعوا، هم يجلوهم، ان الله علمت أن الله يسبح له من السماء ما ترى وتصير صلاة كثيرة يسبح الله كل دعاء صلاة وصليها الله على جميع الناس علمت أن الله يسبح له من السماء ما الله جل كل ما يرد آية له تلعن الله جل عن الشريف عن الشهاب وعن هذا وعن هذا الألف وطبعاً هذا بطلها ولا الحمد لله والحمد ويشتدي يتبع الحمد نحن نشوف ويشتسمون ويشتسمون هذا هذا كل ما في اسم الله جبت يعني تسميه حالة يعني لا نفعله الإله الحمد مع أنهم ينعم اللي يشتهد الحمد يشتهد السلام جبت العلاج كلنا كل له هذا شو؟ سبحان الله، كل وك... وك... وك... وك... وك... عن عائلات، مش لقدر، أنت زارت أكتر أفراد جاي هلا صار أي حد، تحوّلوا ضد الحبكة هذا، وده، أنا بحبك بناء، سبحان الله، وتجبش بالله الله وتعمل ما في حاجه تقولها انا كرهت والله بس فيك فيك فيك فيك فيك فيك فيك فيك فيك فيك فيك فيك فيك فيك فيك اذكر الله وسبح با... الله وقال وامن بالله ان قدرته وعظته ما فكر ما فكروا فيها ووسعني في جبل مرط وسبح الله ان ان فات من الله وسبح الله وسبح في عندما قالوا قالوا ان الله سبحانه يرضى عننا ووحّد الله سبحانه وتوكلوا هو الذي ادبر لهم بيته الا ان يقولوا استغفر الله يا رب اللهم صل على سيدنا لا وعلى اله وصحبه اجمعين ننشكر لله تعالى ولا في ما ساقرش فاتسب حوائج من الجنة هذا مش رق هذا بالعكس توافقني ما يقولون الله إسلام الله سلطان إسماعيل إلا عندك في من الله فيها بسب من الله نجح من الله فيها السماء بالسحب والنباتات وحفل الإنسان بسب حوى كل ايهان هذا يعني كل عرفة سبيع والله عرفة سبيع وما عيني بيسدك؟ بيسدك ما لسالي حاجة ما هو بيسدك؟ حاجة لنمعنها ان الله تحاربين بغضرة هذي تعدك انتظره اللي هو عن بغضيه وانه سمعها وخارجها الآلة السيئة يعني هل مبادئ لإعادة الله؟ خارج يستفيد، بس من العمل هذا لازم يستوي طوارئ منيح، وشل سانجها هنا ما هذا، ولا أحفظ من هذا ولا حساب ولا هذا ولا ما شاف ولا غير ما عندي ولا هو الاستثمار على ربعه على نصيب. يا هو الله. يعني تجيها عليها يا البلاطية الناس تجيها وحكيها ولا راس منتج. ما هي معاملة استثمار ربعها معاملة فيها. وإلى واحد نصيب ما إلى فهمي هوا فيها. لأن هذا الاستثمار الله يجوا عليها أكسس. فليستحوذ اما اذا أن الله في سحابه انا راهي في سحابه انا راهي في سحابه انا راهي في سحابه انا ما في سحابه انا راهي في سحابه انا راهي في سحابه انا راهي في سحابه انا في سحابه انا راهي في سحابه انا راهي في سحابه انا راهي في في الصغيرة, ورقب ورقب. من السحاب الصغير هنا وهنا والله الله يهدينا ثم على الهوكان السحاب نقول أقوى السماء من السحاب الصغيرة تترقى على خليفة خلالة من السماء الله من السماء من إدارته هذا بارد له السماء بارد من يعني مجاير مجاير أش ألا الله يعذره بأشهد بسم الله يوم الثلاثاء يوم هذا بقى سمع ونحن لا نعيش حديث ما نعرفه ما بلغ جسحار قبلي بقوله إنزين لا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 قالوا ان هذا ابتدعوا هذا الخبر في الانبياء وحقدا في المسيح قالوا لا نعرف كلامه اطلاقا حرقوا هذا اقوى من الذي يقولوا ولا هذا الشيء الذي بقيني يقولوا علينا ان في ذلك اكثر هذا لا يمكن ان يكون هذا هو مسؤول عنه يقول لك ان يكون هذا هو مسؤول عنه لا لك ان هذا هو مسؤول عنه يقول لك ان هذا هو مسؤول عنه ان هو مسؤول عنه يقول لك ان هذا هو مسؤول عنه يقول ولا من الأصدقاء من غيرهم يعني عطير رعاية كلها عطير وكلهم عطير همهم. مطير. لا. فضل الله عليهم. مشكرا الله قلنا كل اللي منا. الله عطير خلق كل اللي منا ما هي رخص. خلق منا من النص. من ذكر بعض. خلق في رحنا الإنسان. خلق منها منهم من يمشي على بطنه من الدوار، سعابين، أنا شايف منهم يمشي على ومنهم من يمشي على الجلد، على ومنهم من يمشي على الأرض، على مخلوقات، طبعاً ما ضرب، يحكم الله ما يشاء، إن الله عاد من شيء جديد، الله عاد من شيء جديد، من ما صدق، أم، من هذا هو ده القانون اللي احنا شغالين عليه عشان نعمله في الاراضي دي مش هاه، الطبيعه اعرضه مستلاكه، وخطا صوروا عارفين كانوا بيقولوا انا انا دي جايه مفخره ما هذا الباء ايوه هي ما هو من الاوراد عرفناها وجعنا بقى هذا ده خن عنها و وخربها من ما على الارض وجادوا ولكن اذا لم تتحمل هذا الجدل لكن الايه المبينه ان تتحمل ايه صافحه انها ترى الله تعالى وعنا انها مسلمه بها ارض انها ارض انها ارض انها ارض انها ارض انها ارض انها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 قالوا ان الله هو الذي اضعنا حضرنا بان القدره والكيفه مدينه قال <سؤال> نقول <سؤال> سبحان الله ان يؤمن بالما هو اضعنا سنه تقول عليه ان نؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يغفر الذنوب واه، ولو ما لا لاويله هذا حاكم عار حاكم عن جلدي ما هذا عار وزوجة لا ذبحناه فتح من الله أينما فتح من الله هم ما طلع من أيش في حالة شيء حالة شيء من خلوايا ما ما صلى الله عليه وسلم اذا راى واحد ما الله بر لاهم قضاء لاهم شافيه ما ما هو لكنهم نحن جدار الله لاهم قضاء وش اللي هنا يا الله يعني جميل الله على يعني جميل <تطبع> هي. مغير هيه إني ما كبرت ولا أكلت ولا أشرب ولا شيئا إذا راح هذا يعني واحد مرضي بقول حاله بعد خوسي. إيه واحد بيجيبه بقول حاله يعني يجبها أشياء ومن يتعالى الله ورسوله وإحشاء الله ويتفعل وإعثم وفائد عضيه إبعاء الله ورسوله يتبعون الله والرسولين والرسول الله للهدرانه ويتفور على طرفه يتفور أسيان الله ما هو أسيان الله هذا هو أسيان الله الله واشهد بالله سيدا أيضا جملة من الله في السماء في اسمه بالله سبحانه وتعالى ربيما وأولها ربيما لأن الأمثلة من الله حمد الله من الخلق عالمين لا يسمونا بحسب ما جاء في كل قال لا يقول الله عسى عسى قرأتم إن الله حبه عندما تقول الله تعالى بعملنا إن الله عليك إليها إذا كنت أرى بها هذه براءة حموليات حسن الله أنت تبري تبتوني من مخايد للنبي وإذا تشتوكوا بحظة مهائف أنت تبتشكول أنا أريد شكولها أكله ومخايد يلقم في دعوته وأهلات أنه إسلامية مبنسة؟ نعم نعم الإسلام حمسة نبينا نبي والنبي جاهل وضع المحكة الأهمية سموها ليها يسلوا حق الله وهم صلي على الوحمنين على محمد وعلى آل محمدين كما صليت وضعت على الأباهون على آل الإجراءة للأحمدين تعويني الله الله اني يقولوا وش في الوضع يقولن امورهم قطعتنا قطعت رسول فانتم والله يعني كما وردوها وكفروا بها استهزؤوا عليه عليهم عمل على حصول ما عمل من تبوير اشارات الله على هذا القب الضمير كله بجناب الله ثم يريد بجناب الله بدك بدك اجد ما عمل الله من ذلك من التكليف الله اشاراتنا بتناول حاول نعملها ما عليه لا يبلغ بس، فإن عليه معمل، ما, ما عليه اللي يحتاج يدخله في الأسرار، بيجي يدخل بجمعاتهم، فإن ما عليه معمل، الله عليهم معمد، الناس، عليهم معمد، يعني إذا إذا إذا كتب الله، إن إن في فبا يسبهم الله يجرهم على على الكتاب وعلى بني رحمه سال الله، ونرد عليهم الله، ولقد اردتم عليهم ان تلديهم انتم من حنفل ولكنهم يعرفونهم يا رسول الله وان تطيعوه تحتهم ولقد اطعت الرسول فبدعهم الى الهدى الرسول ما على الرسول إلى بلاغهم ما على الرسول لا بلاغهم ما على الرسول لا بلاغهم ما ما على الرسول لا غير ما على ما على الرسول لا بلاغهم ما على الرسول لا بلاغهم وكان يعني كان منه الموسم من لا نكد ولا أسى ولا أسى ثم وهو في الصديق إنه يخلد رزقه ويستمده من أفراد ويستمده من علاج الله مش الله في الشق ذا رحنا حاولنا وبالنهاية نفس النتاع راح نقول إن هذا يصير على محمد وعلى ذم محمد وما على رسول بلا علمني عليه الله وعده الله مدينة أممهم عن الصالحات اللي اختلف منهم من أصحاب النصح الذي من المؤمنين صار عليهم مذلا من المسكين هم عندهم مكة مع النبي والأداب صار عليهم مذلا من المسكين ومضاجع والأداب والاستهزاء والوضاء على حكم أذاهدين من قال الله تعالى الله يعزكم أيها المؤمنين الذي منكم عن الصالحات أن يستخدمهم في الارض يعني ان الله باي باي يجهر أمشتهم يعني يبعزهم ويستعفهم أن النار على الار هو يضر ويبخزي الدنيا وصغار الدنيا فهذا يجب أن المسلمين والؤمنين يجب أن يكون المسيطرين كان هم هم يجب يعني يحرفهم في الأرض يعني بصورة عنهم وصيطرة عنهم بذلك جمعوا على هذه الدين وكلمه فكلمه يعني قد يعني يعني بدل ما كانوا في كلمه على بلاد وعلى مكه وعلى ديار المؤمن المؤمنين المستعبر هاي اجوا محمد المؤمنين ويعني كلمتهم وعارضوهم عدوهم وعلقتهم بالشيء المسلمين والمؤمنين ديصاروا على ابو أنا حين جابنوا وعد الله، وعدهم لكن مهمدين لكاهوا وعدهم الله جالس نبلا إنهم صبروا، أصبروا أصبر ما هو ديالهم أنفسهم إلا في الحين، في الحين إذا الله شنيدي وقت الحين جالس في المين، وعند جهنم وعند جهنم تبع الزهور، لكن يسار علىهم نبلا، يصبرون. بعض الله من أصبر. أصبر. أصبر. عن أعمال الصالحات لا يستحيل أن يحمل في الأرض كما يستحيل بلادنا أن جبهم. مثله مؤمنين مثل أهل الأنبياء على وليه بيج على بيج على المخلصاء بعد مشكين بعد كفافر يعني بيج على السلطان على السلطان والله والكلمة بيج على عظم ولو يمكين أن لهم دينهم لهم ولا بسلطانهم ودينهم لا لا يمكنه الله سبحانه وجب يدله على أجنابه جاهل أجنابه ولا يبدي أنهم بعد حوفهم أمر يقولهم يجب ان يكون هناك من يكون كان من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون على من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من ما كان كان الله الظاهر عارضه البلاد هو واحد عباد الله خلاص وشوف وجه في عندما استحضر الله المسلمين والمؤمنين باب يجيبوا الدين ماذا يستيقون ينشروا عراو الدين الظاهر وتجيء أوضاع الجياع. طالبوا من لا يفهمون ومن كفر بعد ذلك فضلا عن بعد ما نحن راضين يقترب دينه. الله. أولئك هماسين، هم هم مش على الله، هم ولا بيجوا بيجا يستحقون على من الله بعضه. جزا الله عليه وصلى الله من الله أمير لا يغير صلاة الإمام. على حسن معمر الله المضور اللي يأهل استقبال استقبال وكان والطهارة شرده، وأتي فحياتنا الله واطيعوا قصوره ان ليس اوصي ما ما هنن لعلكم ترحموا لكم لان واحد احد ان تدخلوا رحمه الله ورحمته وعظمه الدنيا فاجازيوا ذكروا روانك من ثم ان تطروا جازيوا اجازي في من هذه الله حرام نجي هنا كلش هاي لازم نجي سماع فقط ف يعني اكو ابو ابو بالي يعني هذا يعني على التراثي هذا والله انا خذن والقاب النبي هو المؤمنين جل عامات <تصفيق> لا أنجزن كبير أمته بوجههم حفظا عليهم مصوت المؤمنين جل عام يعني لا تنو أيها لا تنو أيها المؤمنون إن الكافرين خم بتروهم أحد على في وجه الدنيا واحد واسع واحد تروح واحد جاه وسلطان وهم كلش مذاهرين في الله مسافرين لا تقدرونهم عزيزين الله من الله ما براه عزيزين ما براه حكمته ترى أنه هنا حلم ومن تجلس الأعمال تجمع عليهم الخدمة وهذا رجع أيضا بدون علم والله ما هو عظيم والله حلم لا تقل أن أن متعليج ولا لا سيدنا محمد الله من أهل من الناس الذين كفروا من عجيبة العرب من متعليج والله ما نستطيع حلم لا يستطيعون والله الله منا مصيرنا الله لا يحجبهم بدوننا ولا يشوف مصيرنا رجعني يا أهل الجنة نعم شرع الله عليهم رجع إلى يعني يشهد الله المؤمنين إلى أعداء يتقدمون في الحياة الدنيا يا الذين آمنوا يستأذن لكم الذين ليسوا إيمانكم الذين لم لن يبلغوا الفرقانكم ثلاث مرات قال لهم أدموا عبدهم وأدموا أولادهم ديماذن بالعبد أدمهم فهذا فيها أعداء أنفس تستأذن الى بيت عليكم صار ما قالت لهم جاءها في بكرة خلوا عليهم ما بنجحون عليهم جلس الرجال بهات كذي خلواها الرجال قالوا هذا أول رج كان كان في زمان يعني بيجتمع أبنائي يعني إذا كتير قاعدوا والله على أن الأولاد ربي لا خلوا على أجلسين بتجعلوا بس لا تقلب نبي الله يخلي إنسان في على أصواته من قبل الصلاة ذل وعندما ترى الله من الرهياك كان يبوا كان يتكلم من العمل من معه في أهله ويجي عن زوجاتهم أما الله العبد على على من أبوي الله على مثاله تجسأني ومن بعد هذا الله لا ما لا ما ثلاث مرات فيها عطاء استدان ثلاث ثلاث يعني في ثلاث أوضاع درسات في يعني على أوضاع أن يدخلهم من في نقول السلام يعني لا بعصراف العشاء يعني شيء اكتفى الهواء بديهوها بيشتغل فيها وكتفى الهواء ستغل فيها عين سوافة الله بركاته حياة الله ينجاد لديهم هدف مهنية لديهم هدف مهنية في الزبطين الله يشعر الداخل هناك أخاذ يعني ترى ما بعتش ثلاث مرات في كل مره, مرة يعني استغنى لي ثلاث مرات ايوه ثلاث مرات رجعوا لنا استحابوا لنا ثلاث مرات ثلاث مرات مش في, <تضحي يوزعي> في, <العمناة> <تضحي> <تضحي يوزعي> في وقت الواحد ثلاث مرات لا لا يستعوذ حياكم الله مش عارف من عايزين لا يعني ألم هو والاطفال يستأذنوا في يدخلون على الزوجين في كيف لا هذا بعث ثلاثة عشر بعث ثلاثة عشر يعني أكلث أول بيجا لسمح أكلث أول بيسل فيها ألمه هذا بقول عشرة ويشتمل أكلث راسه بيجي بدوره أكلث أخيه ييجا بثلاث في الشهر سل الله ويشتمل هذا لما فالعادة كاملة يعني ما لاكن واحد الصحر من جديد اصغرات ذنسة وحين سنعون سيبقى من الظاهرة خلق عزالة بعد يرون مع أحماف وضع عزالة وضع الاشتريفة وضع المساعدة ومن بعد سرعة الاشاعدة هذه كانت ثلاثة قوارات ثلاثة قوارات يتقرر عليها إذا كنت تجد الاستأدن وليس على قوارات ليس عليكم ولا عليكم جميعهم بعدهم بعد هذه السنوات قال ما لا لا نعم شيء اسمعوا ترجعوا عليهم بجن لا أضعفان ولا عليكم انتعلم هم الذين تحاربون حضري على عقدي توضوا عليكم عليكم بعضكم على بعض توضوا عليكم توضوا عليكم توضوا عليكم توضوا عليكم توضوا عليكم توضوا عليكم من الحين ببدأ مرحله الاستخدام في الصبي. من سبع سنين كله. من سبع. كم بيجده وياك؟ وياك أكتر وأمه يبدأ جبل أدب ولا جبل أدب ولا مشرف. لا بيجبل جملة شرارة بيجبل إتعلمه أدب ولا بيجبله. في مساب ولا بيحافظ. يعني واجب يعني واجب على أدب الأدب أو معلم من أحدنا على أدب أسرار من يقول <تصفيق> مالوا ده حرام في <تصفيق> مش حال الرواة الأدبية. يقول <تصفيق> دينه يتحفظ عن مجازات. يقول بسم الله ما بحط. يقال والله الله من هالأدبين. والكلام مع علماء حتى في الدنيا. معاملة الناس.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 في الياءانغا كوتيرسان ماكاناجي هو الان الله لو عندها الطبيعه انهم عندهم عباره حتى ان هذا العالي الصبيحة لا تفعله لا الصبيحة لا تفعله لا يوجد أمره إذا أمني نحن برعاتك سهلة مع عاية مدى مصر أصدقائي مدى عاشية بطمسح من الذي الطماري الطبخ كذلك الله لكم آلة والله قال المفهم انتهت تأواتي آيات آياتها يجيّن فالشورة انزلناها وفارناها وفارناها وفارناها وفارناها من المبينة آيات البينات حكم وآيات البينات نكتير لنا بها الآذة والفرائض والأحكام وحاجة جوراه وفارنات والله العلم, الحكم العلم الحكم يعني هو يعني هو وحكم يعني أنه عارف الناس لكل وحكم مهم بها بالحكم الشديد أن تعطيني ذلك يصلحكم لا تكن أجر بس أنتم حكمتِ إنها أجر وأنفقتم فاحتيث في بارع على عصرنا طويها أمورها في هذا الدار الله إذا دار الأطفال من كل <سؤال> كله <سؤال> ما خلاش تعدين فما استأذن عند إذا إذا بلعوا فيستأذنوا <تصفيق> على الأصل يعني في أي وقت ما عادوا الأصل يجي على الثلاث هذا ما عادن طلابي عليهم الله طلابي يستأذن أقول في هذا الشخص على سبيل في السنة طبعا من الله من آياتهم عليهم عن أحدين والله ها مستغرب مكدب ما على السابق ولو حابب وين انا وين انا مكدب لما هم من هم, هم, هم, هم, هم يعني هم كذا هم كذا هم كذا هم كذا هم كذا هم كذا هم كذا هم كذا هم هم كذا هم كذا هم كذا هم كذا هم كذا هم كذا هم كذا هم هذا هم كذا كذا نا كلكم نادقكم يعني عندك بابي ده أبغى ينروح عندكين أهم شيء عنده على هذا روح هذي بغلقه ولا ما بقول له خان ليه بس يا ما وهو العلم الحكم يعني هو عالم وشهد باسه ومشهد و... و... و... عماء العجاب والحكام على حصد مفترض فالحكم وهذا هو مفترض فالحكمان وهذا هو مفترض فالحكمان والعفاق استعمل فتح فالحكم والقواعد من النساء الله لا وجه النساء فليس عليهم جمعهم أن يضعن ثيابهم عن يرامك بذل ياتنيين عني استاذهم و إن شاء الله هي عنها على الحبال يعني قاعدة على شخص مع <تكلم> بتتحبل ولا بتشت قاعدة مع بتشت وبتتحب تقربت رجالها على حد يطلع رشها كله هذا ما على على قيد من خارج الناس ناس باللاجئين من الأرحب ما وجب عليها ستة من زبالة الشابات يعني ما عندها ما غلب سكنها على حد يسكن ولا أختها ما راك بدات جار فيها فيها ما طلعت مسار معك هاجين ما تعاد ايه زمان اشهر بالي والبار اشهر طول قد حلوه شهور ما كانت زين ولا ما لا حاجه اصلا كان في عجب عجبها قاعد ينام قاعد ما كنا ديا دينا لا تغي والله اني امي جيره لا تقول يا ما بي قالوا لنا وهم انا راجل ما عندها هيك على شغل على هذا ولا شيء في الباص الذي باء من زحمه انا من ما عندها ما عندها الله حوالها ديار لكن من عندنا صلى الله عليه وسلم اذا عم ما هي ما تحتاج لا محراب لا تحتاج لا محراب معش لا جمع مشاء ما عندهم ضيعينها شاء الله الله سبحانه وتعالى يريد فالآدادة التي شرحنا هذا السور وعلمنا بها ست منافذ وما ومدافع الشيطان فقال إنسان بصرح قدادة دخل البيت يستأذب يجب الله يهدم على ما الله ست منافذ الفتنة وماذا عنها محاولة ولا عنها يستثمها ولا عنها يتعينها ويجيبها عيزة ويجي عن الناس لا أحد رفعها الصلاة ويجيب العاسب أحدها شهابها ويجب الناس متعينين كانت دينا مالنا بعد ما يستعملوا حالهم العمل لان قال لهم ان يعني وين راح عليهم ايه لان ببعض ثيابهم اشاره كل كم يوم اتقي ولا من الديال المعاي تحفظوا على درس الديال قال احفظ لهم هذا تبعدوا زياده هذا لو خير ان شاء الله دي <تصفيق> ما في بيتها, ولا لا على ان تتحول الى حد ما هو مدرسه مهوذا ما هو مدرسه مهوذا ما هو مدرسه مهوذا ما ولا مدرسه مهوذا ما هو مدرسه مهوذا ما هو مدرسه مهوذا ما هو مدرسه مهوذا ما هو ما هو مدرسه ما هو مدرسه مهوذا ما هو ما هو مدرسه ما هو مدرسه ما هو مدرسه مهوذا ما والله ماشي خطر كل واحد اذا خصصوا له انا لا ما بحكي بطلع خلصنا الحوره ما خلص انا بدي اجيب الرجال هون اذا ما ما ما والله الشريف الحل والله ان الله سمع اجابه وشبات بلوك وش عارف نيتك الله بأجازكم على أعمالكم يعني فاحذروا يعني احذروا أنت تعرف مساحة الله في ما الله الله داني وش وش بس تروحون وعارف نيتك من الله بأجازكم عليا في صحن انسان من صحنية فريحفظ زاده يعني الله يسأل عن حوال ولا عن مرض ولا عن مرض ولا عن حسنكم قال من هذي نزلت يعني الأعمى يعني يبدو يتحرز عن آثاره على الصحة أو صراع بجب يعني لا لا نهلايته زي الحين أعمى ما بيدي وقبل يأكل بيتحدي يأكل خيالات ولا وجهه ما يشتري آثار الناس ولا عرضي ما قالوا إنه بحتاج كبير ويحتاج بيدري لا لا واحد يشتكي كل واحد وحده بدي بشكل في أعمى يعني وحالة سهل مع الحركة العامة ولا على الأرض حرج ولا على المريض هو المريض الذي الحين تأسف منه ولا يقدرها الله لا شيء عن عناش ولا على أنفسكم على من, من <تصفيق> أو بيتي أخواتكم أو بيتي عماتكم على أنجمعها، وهم بتشتغل واحد يشحنها، لا والله بناءكم أموال أموالكم من من أموال الدنيا النار، يعني خافوا لا حاجة في مال احد ولا لا يهوى يأخذ ثمن بيسمه ولا بهذا الثمن. من الصغار نحن نأخذ الغير العزيز الخيرات، بيشتغلها لا يوجد بيش مال احد الله معنا كل شيء. لو مثل العلم، يوكله يجمعه، يوكله خواجه، خاله، يوكله ولكن هذا هو مساله وماله واحد بدر ولعلي ولو بهذه المدرسه كلها مخالفه هاذا كلها من في وقت ما فاتحهم او صديقهم ولماذا يحتاجون ان يمكن ان يمكن ان يكون لهم ممكن ان يمكن ان يمكن ان ان ودا صديقنا تعال نيجي له اوه قاعده مشان نقول بشبابكم كل بشبابكم نروحوا على المستشفى ما حد ياخذ صديقنا على حاله ان تدخلوا ناس على راحه على مر وهمها حاضر حق والله حتى مش سيدي انت يا برحق برحق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسم كان ولا حاجه هاتني ليس عليهم بناءهم أن تأكلوا جنا على رشته. تأكلون ممن يعدهم كل أحد يأكل في الساعة. إذا ذهب في البيت فما صاحب البيت موجود ولا ولا يعني إذا ذهب الله حجاجه حتى لو كوره لا ما صاحب البيت موجود. إيه، من الروحيات ما دعنا بقى يلوش مشاوير مشاوير بس اكيد خلينا ما دعنا لا حول الله ما بعرف ولما هنا يعني سلموا يعني هو عليكم. السلام عليكم عليه ما أعلم يا سيدي من تاهل آية؟ ألغط من بنات العمار وقالت فيما ذكره؟ <تصفيق> أرهم وحب نعم يحب فيه الأمر بلا الملأة بل بل لا مع النحارب نعم مع النحارب أن يصنح الله الأذب ما ذكر بالآله إلا الأفعام؟ بس، ما ذكره نحن نعم وقال صديقه، ما ذكره صديقه؟ خير أجلس لهم جلسات، ولا نحن نحن نحافظ على أن نحن نجلس مع الحديث بلاش من الله شدد في أماله في تحريم أماله فيه، وشدد في تشديد عظيم وخاصاً على أحد يقبل مع أحد لا لله وصل إلى الله عنه أنا ما بس ما أعرف مثل الله ما خلص ولا ولا إحنا ما خلصنا لا إذا تقول مثل مثلاً على أنفسكم على أنفسكم يعني على أخوانكم عليهم كل الذين هم من المؤمنين نفس الواحدة كان نفس تحية من عند الله إن الله السلام عليكم من عنده الله السلام عليكم الله شرف تحية منك يعني هم المؤمنين كان يفمس الواحد إذا سلمت على أرض سلمت على أرض لا تقتل أنفسكم الله يكفخ في ذهولنا قلصه <تصفيق> هو السلام سلام من عند الله يقول السلام عليكم أدخل السلام عليهم أن أحد يوقع عليهم السلام يدخل ونحن أحد يوقع عليهم ولا يوقع عليهم ولا ما هو يعني راح ما نرجعها يعني كمن عند الله أنا من عند الله, الله, الله عافانا هذه التحيه أنا كنت بقول السلام عليكم يعني ما عبد الله تحيه التحيه العارف من الوالد الناس كانوا بيقولوا عن صباحاً ولا عل نساءاً إن صباحاً عل نساءاً من عند الله مباركة انا كثير هني قلت عليه استجاره في قناتي بعضها عن تماما طيب ها هي على غرفه حنن حنن عليهم جاي السلام عليكم السلام عليكم اي عم بيت تغير عدهم عدهم في جوابها هذا سهل إذا كان السلام إذا السلام استئذان يقول السلام يقول هذا سهل يعني الحمد الله يبونه لا ما لأ. أدب. هو لا هو أجد <تصفيق> هو أجد هي من نجوى الله ما علمها طيبة يعني الحياة فيه طيبة بتشتغل <تصفيق> الاخر التي في عاده تشريع الارحام فينا اشعار والادب لعلكم تعال يعني لعلكم يعني تفهموها تعرفوها وتعملوها لما مستبدا بها لا ربوا نعبو. لما ربوا استبدا لما انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله وإلى كانوا معهم على امر جامع الا من, من امر حتى يستعلموا قال الله سبحانه وتعالى ماذا المؤمن يعني حتى يعني مؤمن عند الله يعني يعني متحرك بحلال الايمان إلا هذا الاخطار الذين امنوا بالله ورسوله يعني صدقوا الله بتوحيده وامنوا برسوله والله حاضر معهم على امر الجامع انه حتى محمد على عن عنده دعهم. يعني شو حتى يستاذن له على عن النبي لا يوجد بي جبل عند المجلس راه هنا ويستعد حاول في ضغط وتطابق تستكشفه عمليه او انا جانبك انت لازم منجا والمؤمن لا ما بيصير من عندنا عنده ولا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 دعهم يكفوا عيده، يقولون يعني أظهار ما هسادش دي من عندنا، فلا نمشي كمن هو مستقبلهم والله، فعندنا شغلات نعاقب نعاقب بنور، نعاقب صوب، نعاقب بنور. يقول الله لا تجعلوا دعاة رسول الله نحب دعاة يضربون بعضه، إذا رأكما رسول أم هان أن من حندي يتعبون بعض، ضلوا من تربوا دعاة رسول، ايش قالوا اني اي حديثه ان ما شاء الله ابنك تيجي بقول دعوه تفادوا القاء المكان اجيب باجه منهم الله اكبر جاء انا من يقول الحمد لله الله الذي لا منكم ليواله قال العالم عالم قال هذا ان الله لا الله عالم ذلك جميعا ينفعوا عني بعد القليه وترجع يقولوا لي الدين الاستلام الدين عالم وممكن يجي على اعماله لو قاعدين باخذوا بالدوره السكتور السكتور وعدو الالف خطات القاف معان لما يجي الخطا مقضيها النبي صلى الله عليه وسلم في حضره لدينا الحال من اعماله يا دعوه في حضره ربي يحاضر عند النبي الرسول نلامه الله أنتوا صيبرون فيتنا، أنتوا صيبرون يعني يجيء هذا الدنيا، ب ب بيعطون فيتنا. زد الله أصحاب يعني جزء الله فينا. هم صاروا بسم الله ويستوون لهم ديهم ديهم يخافوا. ترى أصحاب السات. ويجي على الله من الله في سنة. بتيجي على طرف واحد واحد. بتجسنا في يوم السبت. قال شو يعني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 <تصفيق> وخروج من طاعة الله فيها وزملاء الله هاي احذروا ذلها في حالة من نمل ولا بنبود عرش إذا حضر بيد بعض بعضهم يفكر النبي في واحدة يعني سيدا فتنه من عصا ركاب الصدي فتنة يعني بيعرضه من الله نفذه لا قال بعدها فتنه يعني بعدها عرضها فتنه الله فتنه المؤمن بيض الله ما ما هذا الشيء عرض الله أرجع ما أرهم من العصر يحب لهم سمك يجب يسلح لهم ماذا؟ المؤمن يجعل هواي ما هو راي المرح ولا هو راي المرحة ولا هو سابر للسرط ولا يتحييى لفق شيء ولا بدأ واحد يجابه عاصم تبت يسر الحلم عاصم والسرط وصدر له وإيه؟ والمؤمن له لا يسبر له أراه يجنب هذا أو يصيبهم على لبنان ولأن الله يجل عليهم على الامتدني يعذبهم يعذبهم جج الامتدني هذا من الله من استمرات لغات هي لا قل بعشرة هو مالك الذي ما أنتم عليه هو عالم أعمالك فقال وش شعرية من على هذه وغير المنين. ذلك لا شرائطه وأخباره ما في سدورة من الأخلاص والدنيا من الله كبيه من الله صالح من الصادق في أنام من هو غير كاذب من الله ذلك كله. ويوم يرجعون إليه فنبيهم بما عملوا ويوم يرجعون بيعن عليهم أعمالهم ورعانها كلها حتى عند شرائع الماضي حرجها من سدورة بيعن عليهم أعمالهم كلها. والله بكل شيء في لا الذي الله ان من أعمال الناس من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه كل يكون هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان يكون على من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان يمكنه ان يمكنه ان يمكنه ان يمكنه ان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 ما يطلع جامد من السر؟ ما أنا، أكلم على هذا القدر، لا أكلم على هذا القدر. الحمد لله سليم على خير الناس. فاعلم أن ما يكفي منها. إذا سأل من هالسنة؟ أنا لا سأل من هالدرجة. لأننا كنا أسراء حبيبة، وحرام يعني فيقولون والله الله له. ما لنا ولا النبي وجل الإسلام أحبار النبي و لا لأعداء و الناس يحضروا على النبي يحضروا قال رسول الناس بنده قال لو حرجوا فيكم ما أدادوكم إلا حبالة يتحلقوا إلى الطجرة قال لو خرجوا فيكم ما أدادوكم إلا حبالة يعني أعمالهم كانوا يستدادوا يحضر النصرة النبي إلا حبنا الله إذن كامل السورة وإلا الله لحباب ديهم عن